قال رحمه الله تعالى العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقولنا إدراك جازما إدراك الشيء إدراك غير جازم بحيث يحتمل, عند يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو, الشك فهو شك وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي أولا علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازمة ثانيا جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكليه ثالثا جهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه رابعا ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح الخامس وهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح السادس شك وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساوي نعم هذه الأقسام نعم هي كلها تعود إلى معنى العلم فالعلم كما عرفه المصنف إدراك الشيء على ما هو عليه يعني على حقيقته إدراكا جازما آه. إدراكا جازما فأنت تؤمن بأن الله عز وجل فوق العرش تعلم هذا لا تشك فيه ولا ولا تظنه بل تعتقدوه اي تعلموا هذه عقيده هذا علم وان كنت لا تدري حقيقته ولكنك تؤمن به على حقيقته ان كنت لا تدرك كيفيه هذه الحقيقه فهذا علم هذا علم و يعني هذا المبحث ولو تعلق بنعم بمباحث الفقه ولكنه ايضا عام يشمل مباحث الاعتقاد نعم والذي عنينا والذي اريد ان ابينه مساله الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط فالجهل المركب اشد بلا شك المجال البسيط ومن الكبائر من الكبائر ان تدعي العلم بالشيء وانت لا تعلمه فهذا في نوع من الكذب ولهذا اعتبر ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى ان القول على الله بغير علم اصل الفساد الأرض أصل لكل فساد في الأرض ولهذا كان من أكبر الكبائر ويدخل فيه الشرك القول على الله وعلى رسوله بغير علم هو من أكبر الكبائر وهو اصل الشرك أصل الشرك واحتج بقوله تعالى في سورة الاعراف آه. كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وا كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون آه. فالقول على الله بغير علم واصله هذه الموبقات جميعا فلذلك الجهل المركب هذا أمره عظيم فكما قال المصنف إذا اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب آه. ولذلك كان الجهل البسيط علاجه كان الجهل البسيط علاجه سهل سهلا يزول بالعلم تتعلم رجل يعرف أنه لا يدري هذا الشيء لم يدعي أنه يعلم به ويعترف بالجهل هذا أمره بسيط هين لذلك سمي بالجهل البسيط وأما رجل جاهل ويدعي أنه عالم ويتكبر على العلم وهذا الفرق بين الجهل المركب وجهل البسيط الفرق بين المبتدع والعاصي فالمبتدع جاهله المبتدع جاهل جهلا مركبا أما العاصي جهله بسيط فلذلك اتفق السلف على أن المبتدع على أن على أن العاصي أقرب إلى التوبة والرحمه من المبتدا وان الشيطان يحب البدعه أكثر من المعصيه فهذا هو الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط طيب اقرأ تعالى الكلام اقسام العلم ينقسم العلم الى قسمين ضروري ونظري فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بان الكل اكبر من الجزء وان النار حارة وان محمدا رسول الله والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة نعم هذا التقسيم العلم وتقسيم ولكن أهل البدع استغلوه في تثبيت بدعهم واتخذوه ذريعة لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعتزلة والاشاعره ونحوهم من أهل البدع الجهة الاصطلاحيه لا مشاحة فيها ليس الإشكال في الاصطلاح إنما الإشكال في التنزيل في تنزيل الاصطلاح على غير ما يصح فيه فالعلم الضروري ويسمى أيضا بالعلم اليقيني ها أو بالعلم الجازم هو أنه, أنه يضطر يضطر العبد إلى التسليم به دون نظر أي بالبحث ولا استدلال ولا بحث عن الأدلة هذا نعم هذا موجود نحيط الواقع والتقسيم نعم وهذا يكون إما من جهة عقلية أو من جهة شرعية فالكل يسلم بأن النار تحرق هذا علم ضروري من جهة عقلية وكذلك المسلمون جميعا يسلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الرسل هذا علم ضروري من جهة شرعية آه. من جهة شرعية وكذلك المسلمون يجب أن يسلمون أن الصلوات المفروضة خمس هذا من الضرورات من العلم الضروري اليقيني لذلك هذا يتعلق بمسائل التكفير مسائل التكفير آه. الذي قال فيه العلماء أنه من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كفر لا عذر له لا عذر له يقول رجل يعيش في بلد إسلامي تقام فيه الصلاة الخمس ها يقول الصلاة الخمس ليست مفروضة ليست فرضاً إنما أنت مخير تصلي أو لا تصلي هذا كافر بلا شك لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ها فهذا التقسيم نستفيد منه في هذه المباحث أما العلم النظري ويحتاج إلى نظر واستدلال وقد لا يعرفه احيانا إلا العلماء يعني كمثال رجل ينكر وجوب اللحيه يقول اطلاقوا هذا أمر ليس واجبا هل يكفر بهذا؟ لا لا يكفر إلا أن يفعل هذا استهزاء أو ردا للأمر الشرعي أو للسنة انه لا يقبل السنة اصلا أما أن يقول هذا على سبيل أنه لجاهله فلم ينظر في الأدلة ولم يدرك وجوب اطلاق اللحية فأنكر الوجوب من هذا الباب لأن الحكم بايجاب اللحية يحتاج إلى نظر في الأدلة إلى معرفة الأدلة لأن هذا ليس من الأمور الضرورية التي يضطر كل مسلم إلى معرفتها آه. ولذلك ذكر بعض بعض العلماء أن المسائل التي اشتهر العلم بها من أصول الاعتقاد ومن أصول المنهج من خالفها فقد وقع في بدعة ظاهره أن أمور ظاهر انتشر العلم بها آه. وأما الأمور, الأمور الخفية التي لا يصل إليها الباحث إلا بالبحث والنظر والاستدلال هذا لا يبدع صاحبها إلا أن تقام عليه الحجة آه. هذا التفصيل الذي ذكره شيخنا العلامة ربيع بن هادي في فتواه المشهورة بفتوى اشتراط إقامة الحجة في التبديع فهذا نستفيد منه في مثل هذه المباحث التفرق بين العلم الضروري والعلم النظري وبما هو ظاهر وما هو خفي إلى آخره وأما أهل البدع فإنهم يعمدون إلى مثل هذه التقسيمات فيستغلونها في تثبيت بدعهم كما فعلت المعتزلة وهم قالوا ان ال الادله التي لم تثبت بالتواتر فهذه لا يحتج بها في باب العقائد فعمدوا لهذا لهذا التقسيم الاصطلاحي الذي اعتمداه العلماء اصطلاحا في التفريق بين الحديث المتواتر والحديث الاحاد الى ان يفرقوا بينهما من ناحيه الاستدلال فأسقطوا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه عن طريق اصطلاح لم يقصد من أقره من ولم السنه هذا المعنى البدعي ان يفرق بينهما في الاستدلال فالحديث المتواتر حجه وكذلك الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الأحاد سواء كان عزيزا ام كان غريبا او, أو مشهورا فهو أيضاً حجة لا فرق بينهما في الاستدلال لا فرق بينهما في بالإش في الاستدلال نعم فهذه نكتة هامة على طالب العلم أن ينتبه إليها طيب الله مستهلا لكما الساعة الآن؟ نحن نأخذ زمال عشر دقائق. أنت الكلام هذا قال رحمه الله تعالى الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى والصلاح اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتكل يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم مثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكره في سياق الإثبات الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام والفعل ما دل على معنى في نفسه أو أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة وهو إما ماض كفهما أو مضالع أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفيد التعليل اللام الجاره ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة وعلى الجاره ولها معان منها الوجوب نعم هذا المبحث مبحث الكلام على ما يعني يظهر لي أنه قد يدخل في المباحث التي أشار الشاطبي وغيره إنها لا تعلق لها مباشر بعلم أصول الفقه نعم هو يستفاد منه في علم أصول الفقه ولكن ليست استفادة مباشرة فهو يعني يدخل في مباحث اللغة أكثر منه في علم أصول الفقه فهو من المباحث اللغوية التي لا تعلق لها مباشر بالفقه لا تعلق لها مباشر بالفقه هذا الذي يظهر يعني و يعني لذلك يعني لا نعرج عليه كثيرا وننتقل إلى ما بعده اقسام الكلام قال رحمه الله تعالى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 وخرج بقولنا بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك لأن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا فالأول كخبر مدعي الرساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كأخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه نعم نعم هو ما أشرنا إليه في الكلام السابق كان الشيخة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أشار إليه في أول شرحه لهذا المبحث حيث قال الكلام في باب أصول الفقه لا نحتاج إلى معرفته على سبيل التفصيل لأن هذا معلوم من كتب النحو ولكن لا بأس أن تطرق إليه يعني أن الشيخ تطرق إليه من باب نافلة القول لكنه ليس من البباحث التي يعني تدخل في صلب علم أصول الفقه نعم. والشاهد يعني لا, بأس لا بأس كما قال الشيخ أن تطرق إلى شيء منه إن كان الشيخ تطرق إليه جميعا بالبيان في شرحه ومن أحبه ان يستفيد من كلام الشيخ فليرجع اليه ان شاء الله وما كان عنده اشكال نبينه له فيما بعد لكن من باب الاختصار والايجاز ونظرا ان المقام لا يحتمل على التفصيل في كل هذا اشير فقط اشارات سريعه الى ما يتعلق بتقسيم الكلام حيث قسمه المصنف رحمه الله تعالى الى قسمين وخبر و فالكلام اما ان يكون خبر إما ان يكون انشاء والخبر يفارق الانشاء في أن أنه يحتمل الصدقة والكذب. فانت إذا أخبرت خبرا هذا الخبر يحتمل أن تكون صادقا في الإخبار به أو أن تكون كاذبا. وهذا بخلاف الإنشاء كما يأتي بيان معنى الإنشاء. وقوله ما يوصف بالصدق أو الكذب لذاته كما بين الله. قال خرج بقولين لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به فذكر في القسم الأول وجعله ثلاثة أقسام ما لا يمكن وصفه بالكذب أبدا يعني يستحيل, يستحيل أن يوصف بالكذب هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فمن وصفه بالكذب فهذا وقع في في الكفر انه كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فلي لا يمكن يعني ال ال ال ال الامكان هنا من ناحيه الشرعيه وليس من ناحيه الواقع نعم من الواقع يمكن ان يوجد من يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن من ناحيه الواقع من ناحيه الشرع هذا لا يمكن لان خبر الله وخبر رسول الله لا يكذبان شرعا نعم وهذا اكتسب هذا الأمر من جهة المخبر وهو رب العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. والثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق أي أبدا على سبيل التابيد كالخبر عن أمر مستحيل شرعا أو عقلا آه. فمن نحية الشرعية أن يخبر رجل عن ظهور من يدعي الرسالة والنبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حيث شرعية مستحيل فهذا بلا شك هذا الخبر يوصف بالكذب لأنه فيه استحالة شرعية وأما الاستحالة العقلية نحو أن يدعي رجل أنه تجتمع الحركة والسكون في لحظة واحدة يقول إن هذا الشيء تحرك وسكن في نفس الوقت أو في زمن واحد وفي في عين واحده هذا مستحيل عقلا لا يمكن أن يقع عقلا أبدا نعم فهذا يكذب لأنه مستحيل عقلا نعم طيب والثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء إما مع رجحان أحدهما كاخبار شخص عن قضب غائم ونحوه وهذا معلوم ما يحتاج إلى نعم اقرأ عليكم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظيه مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقل عتى العقد عليها إنشاء وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس للفائدة مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرؤ فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به نعم نعم هنا بينا رحمه الله تعالى أن الإنشاء يفارق الخبر بأن الإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب يعني لا يمكن أن يوصف بالصدق ولا بالكذب نحو الأمر والنهي الله سويا يأمر عباده أن يعبدوه أن لا يشركوا به شيء وأن يعبدو الله ولا تشركوا به شيء هذا أمر ونهي أمر بالعبادة ونهي عن الشرك هل هذا يوصف بالصدق أو الكذب لا، يوصف بالصدق أو هذا إنشاء أنشأ أمرا أو أنشأ نهيا الأمر والنهي لا يوصف بالصدق أو الكذب كمثال للمخلوق الأب يأمر ابنه يقول له افعل كذا هذا يسمى خبر ما يسمى إنشاء يسمى إنشاء يعني يحتمل صدقا وكذا وأمره بهذا يقوله افعل كذا هذا إنشاء أنشأ أمرا أو أنشأ نهيا أوه. بخلاف الخبر بخلاف أن يخبر ولده عن أمر ما يقول ولديه لقد حدث كذا وكذا أمس هذا اخبار هذا خبر يحتمل أن يكون صادقاً يحتمل أن يكون إيه؟ كاذبا في الإخبار هذا واضح الفرق طيب وكما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هناك من الكلام ما قد يحتمل الأمرين في وقت واحد يعني يكون خبرا وإنشاءاً باعتبارين كصيغ العقود اللفظية أن يقول الرجل بعت ويقول المشتري قبلت فكما قال هنا في شرحه في الصفحة الخمسة عشر بعد المائة بعته هذا الإجاب وقبلت هذا القبول طيب فالإنشاء يعني أنشاءنا العقد من الآن لهذا إذا قلت بعتك لا أستطيع أن أقولك ذات لأن هذا إنشاء العقد أنا قلت لك أنا بعتك هذا الشيء هذا يعد إنشاء العقد بيني وبينك هذا لا يوصف بالكذب ولا بالإيش ولا بالصدق طيب ولكنه ولكن قول قال فقول البائع للمشتري بعت عليك هذا صورته صورة الخبر لكن معناه الإنشاء هذا هو المقصود يعني خبر بمعنى الإيش الإنشاء أنك تخبر عن فلان أنه باع هذا الشيء أو اشتراه هذا إخبار أو تقول لمن بعته أنا بعتك هذا الشيء وهو يقول لك أنا اشتريت منك هذا هذا إخبار ولكن المقصود به ليش الإنشاء وإنشاء عقد له البيع والشراء نعم وضرب مثالا من كتاب الله بقوله تعالى والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء هذا في ظاهره أنه خبر الله يخبر عن المطلقات أنهم أنهن يتربصن أي انتظرنا ثلاثة قرؤ والقرؤ يعني هو الحيض على الراجح فوجب على المطلق أن تنتظر ثلاثة حيضات قبل أن تتزوج زوجا آخر وهذه تسمى بفترة العدة طيب فهنا كما قال يتربصنا بصورة الخبر ولكن المراد ولكن المراد منها وبها الأمر أن الله يأمر المطلقات أن ينتظرن أي يتربصن بأنفسهن ثلاثه حيضات وبهذا تنتهي فترة, فتره العده فهذا إخبار المقصود به الأمر اخبار خبر يقصد به الأمر الإنشاء نعم ومثال العكس اورق تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال رحمه الله في شرحي انظر الى التغرير بهم فالكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يعني نتحمل خطاياكم طيب هذا يقع كثيرا فالله وجل قال لهؤلاء وهم بحاملين من خطاياهم من خطاياهم من شيء نعم وهم بحاملين من خطايا ومن شيء إنهم لكاذبون طيب لكن يريدوا أن يغروهم فقولوا ولنحمل هذا بصورة الأمر أي بصورة الإنشاء صورة صورة ليش الإنشاء أن الكفار يقولون ولنحمل أي بصورة الأمر طيب ولكن المراد بها الخبر أي ونحن نحمل ليس المراد بها الإنشاء فهذا عكس المثال السابق أنه إنشاء يراد به ليش الخبر بخلاف خبر يراد به ليش الإنشاء نعم والفرق يعني واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان ونعم لقد انتهت إن شاء الله تعالى و آ... يعني إن شاء الله نكمل الدورة في اليوم في تفضلت نصلي إن شاء الله. ما صلي لا شيء. صلي. ترسل لا صلي. لا لا ما صلي تفضل نصلي الآن إن شاء الله ولا تفضل توصل نصلي إن شاء الله إن شاء الله ممكن إن شاء الله نجعله تتم الدورة يوم السبت القادم بنفس الموعد يناسبكم هذا يناسبكم ها ها يوم يوم السبت القادم في الساعه الخامسة عصرا إن شاء الله هنا في نفس في نفس المسجد والسبت أجاز عند الاغلب الأغلب ها إن شاء الله واللّه الله يصير ويعني نتم ما استطعنا من المتن ها عندكم السبت عندكم سبتم ها من من يقر السبت قليل يا شيخ قليل طائر. طال خمسة المية نريد أن تثبت طيب.